إ ل ه ك م إله و ا ا ح د ف س ت ق ي م و ا ف ا س ت ق ي م و ا إ ل ي ه و ا س ت ف ر و و و ي ل ل ل م ش ر ك ي ن ا ل ذ ي ن ل ا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ة ه م ك ا ف ر و ن إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ائت يا طوعا أ و كرها قال تاء تينا طائعين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 أ ن ط ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء وهو خلقكم, وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م و ل ا ج ل و د ك م و ل ك ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ل و ن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 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم وحق عليهم القوم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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء ا ع د ا ئ إلا النار ه موسوعه فيها دار الخلد جزاء بما ا ك ن ا بآياتنا ي ج ح ن النابلسي ا ل ذ ي ك ف ر و ر ن أرنا ا ا ن ل ل ا ل و م الاسلاميه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 أ ن ف س ك م و ل ك م ف ي ه ا ما تشتهي أ ن ف س ك م و ل ك م ف ي ه ا ما ت د ع و ن ن ز ل ا من غ ف و ر ر ح ي م ومن أ ح س ن ق و ل ا م من, من دعا الله وعمل صالحا وقال ع م ل صالحا و إ ن ن ي من المسلمين ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل سيئه ادفع بلاتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم و إ م ا ينزغن انك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ ن ه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا للشمس للقمر النهار آياته الليل الذي لا لله خلقه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 آذانهم وقروا وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد اتينا وهو موسى الكتاب فاختلف فيهم وقع فيهم وقع فيهم وقع ف ي ه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 إ ل ي ه يرد علم ا ل س ا ع ة وما تخرج من ثمرات من أ ك م ا م ه ا وما تحمل من أ ن ث ا ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا آ ذ ن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 أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم فذو ء ع ر ض قل أ أ ر ي إ ن كان من عند الله ثم كفرتم به من أ ض ل ممن هو في شقاق بعيد سنريم ه آ ي ا ت ن ا ف ي ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م ح ت ى ي ت ب ي ن ل هم أ ن ه ا ل حق أ و ل ميكفى ب ك أ ن ه على ك ل ش ي ء شهيد ألا